اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها wa illa inni ala sayidina Muhammad salatan targhab wa wa tuhammis Islam, w to hamisu białych etli i pię, w iła O mój swanu sur ahla jamia jamai 穿梭 دين محمد صلاه ترغب وتنشدون وتحمس بها الجهات لي احيا